هل المأزون بعد المسجد يكسروا إذا من فرح المسجد هادو الشربات هادو الشربات على بابنا من شؤن فتحنا لقلوبنا وعزمنا العيلة وأحددنا لمن شاركونا فهكتنا هاتوا الشرفة والصحرتنا وكانت او جايي مين دن دا فرحتنا جايي المقدس بعد المغرب بتويت تمم فرحتنا هاتوا الشرطات هاتوا الشرطات جل المأزون بعد المغرب جيت من فرح الظلام هاتوا الشرباء هاتوا الشرباء بركولي يا اهلي ويا حبايبي غنولي على دقه قلبي ده حبيب الروح منور كان بي والليله هتكمل قعدتنا هاتوا الشرطه والتحريات يلا تعالوا وحلين <تصفيق> تام بعد المغرب اكتبوه دم الفرحه تنى جايي المال بعد فرحتنا هاتوا الشرطاتنا هاتو يا رب يا حي بعد المغرب سمو يتم الفاتح يا اصحابك يا دور ستار بار او فالكم يلي تتمنوا <تصفيق> يفرحو مويتو كنوا بلكم تيمة تتهنوا وجيت شمعتكم وشمعتنا هاتوا الشربات والصحرتنا أجي المأتون بعد المغرب يكتبوا يسمم فرحتنا أجي المأتون بعد المغرب يكتبوا يسمم فرحتنا يكتبو هاتوا الشربات هاتوا Ät och bad, ät och bad med du har inte. I tunnare är det finare. Och i det som är efter det. Ät och bad, ät och